وعالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنوا تَتَدَنَّى لَهُ مُعَذَّبًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَ قَيْرٌ وَكَانَ الْيَأْسُ نَعْجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْ شورا اقرا كتابك كفاب بنفسك ليوما عليك حسيبا ماني تَذَكَّرْ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَىٰ إِذَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَدْ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّلْقِيَكَ قَرْيَةً أَمْأَنَّ مُتْرَفًا فِيهَا فَسَنُقِفُ فِي آفَاهَا قَالَيْثًا قُلْ فَدَمَّرَ